قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ كيف بنيناها؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروق؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ولزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريد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 ولقد خلقنا السماوات وَالْأَرْضَ وما بينهما في سِتَّةِ أَيَّامٍ وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وَأَدْبَارَ السجود وَاسْتَمِعْ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 we zijn niet alleen voor de mensen die we zien in